حم إم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم من خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة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 وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَلَّعَ لَهُمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِهِ الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتروا قل ان افتريت فلاتملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفاه به شهيدا بيني وبينكم كفاه به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما تقول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 زينوا ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا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 وأن أَعْمَلَ صَالِحًا ترضاه وَأَصْلِحْ لي فِي ذُرِّيَّتِي وأن أعمل صالحا, ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إلى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 والذي قال لوالديه أُفِلَّكُمَا أتَعْدَلَنِي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما وهما يستغيثان لله وإلك آمن وإلك آمن إن وعد الله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 قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم وأبلغكم ما أرسلت به غ أراكم م تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض و بل هو ما ن به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا, فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أَلَمْ نَجْعَلْ مَكَانَهُمْ فِي مَاءٍ مَّكّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ بَصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا بَصَرُهُمْ وَلَا فائدهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بأيات الله وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى صرّفنا الآيات، وصرّفنا الآيات لعلهم يرجعون، فلولا نصرهم الذين اتخذون دون الله قربانا آله، بل ظلوا عنهم، وذلك افكوهم وما كانوا يفترون. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَاللَّوْءُ إلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالَ كتاب أزل من بعد موسى مصدقاً مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم نأجيب دعى الله كم من ذنوبكم ويجرك ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له وليس له من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 بلاء إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كُن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 هل يهلك إلا القوم الفاسقون